الله بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن esto وَيُرِيدُونَ فِي Var ne Müzik <gülüyor> İzliyor yine mu usmene mi Mm-hmm. İzlediğiniz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 وأطيع الله ورسوله مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا What are وَإِذْ زَيَّنَ لَأُمُ الشَّيْطَانُ أَغَمَّا لَأُمُ وَقَالَ لَا <تصفيق> Let's go far. A <laughs> والله شاد هد Altyazı to um. وقفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم <سؤال> Altyazı O kulunca In the in... in... in... in... in... Blah, <laughs> blah.